بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج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 إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافين أمهلهم ريدا